فإذا استغيت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استغيت أنت ومن معك على الذي نجانا من وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَم بتَلين إ إذلكَ آيكِ وَإِن كلُ لَمُ بتَلين قَّ أَن شَنا مِ بَعِهِم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستكون يَكُونُ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ يَكُونُ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بلقاء فَتَنَاهُمْ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ منه تأقُلوا مَِّ تَأقُلونَ مِنهُ وَيَشْرَبُوا مَِّ تَشْْرَبُون يأقُلوا مِما تَأقُلونَ مِن وَيَشْرَبُ مِن تَشْابُون وَلإِن أَططُون فَكُمْ إِن كُنْتُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ايها تهيهاه الماتون ايها تهيهاه الماتون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هي الا انهوا الا رجل نفترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين انهوا الا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قالوا رب فصنني بما كذبون ربول قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فاأخذتهم صيحة بالحجت فجعلناهم غثاء أأخذتهم صيحة فجعلناهم هتاءا فبعتا للقوم الظالمين فبعتا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين